قالوا وجدنا آباءنا لها عبيد قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا 122. وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين 123. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين کالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوه مدبرین فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا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 به علا أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا فَالْفَعَلُ كَبِيرٌ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا فاعكم شيئا ولا يضركم، أُفِلَّكُم ولما تعبدون من دون الله، أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِكُوهُ وَانصُرُوا إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخير تريد ونديناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلا وَقُل جعلنا صالحين صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وإن إِتَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخبائث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 وكانوا قوم سوء فأورطناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرك إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقل لن آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيب وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين